أَنَسْتُنَارَا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أُنُودِيَ أَم بُورِ كَمَنْ فِي النار وَمَنْ حَوْلَهَا وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما راها تهتز كانها جاهن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء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 ولقد آفينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى سُلَيْمَانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْبَعُ وَأَدْخِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطِّيرَ فَقَالَ مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِبِينَ لا عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياسيني مبين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 قال سَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَّفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّتُهُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَرَدٌ مِنْ قَوَارِئٍ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَفَسَأْتُمْ الفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْتَهِزُونَ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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ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 من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَأُجَمَّ من, مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبُتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِقُ بِهَا عِلْمًا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وترى الجبال تحسبها جَامِدَةً وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنَّهُ خبير بما تفعلون من الحسنة فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبة في النار ولتجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء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 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعلمون